انحمد الله تعالى حمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور امسئلة ومن يطع إليه ورسوله فقد اتدى فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هجم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل مدتك بدعة وكل مدعا من ظلالة وكل ظلالة في النار وبعده فقد روى أبو العلي الخشيري محمد مسعيد الحراني رحمه الله تعالى روى رواية في ترجمة ميمون بالمهران كاته عمر في عبد العزيز رحمه الله تعالى روالا عن ولد ميمون وابنه عمر قال عمر قال لي أبي ميمون هذا مرة يا بني اطلق بنا إلى الحسن يعني الحسن البصري وكان أبي قد تقاعد فأخذت بيد أبي أقوده إلى الحسن البصري فاعترضنا جد ونماء فلم يستطع الشيخ أن يمر فوفا فجعلت غهري له قلطرة فعبر عليه فلما وصلنا بيت الحسن طرقنا الباب فسألت الجارية من بالباب فقال لها ميمون المهران فقالت له الجارية أيا شيخ السوق ما أبقاك إلى هذا الزمان السوق فبكى مينون حتى على لحيبه فسمع الحسن بكاءه فخرج على صوته فلما رآه اعتنقه فقال له مينون يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلوة وقسوة فاستلمي لي شيئا مرفقه فقرأ عليه الحسن وتلى قبل الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم السنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فخر ميمون مغشيا عليه فجعل الحسن البصري يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاك المذبوح يظله قد مات يقول عط وبعد اغذف أفاق ميمون فقالت الجارية اخرجا فقد ازعج فقد ازعجتم الشيخ سائر اليوم وهذا يفهم من الماهي هذه الآية تتكدد كبد الحسن والاخر لا ميمونه واحدا يقول عن فلما خرجنا من عين الحسن قلت لابي اي ابي هذا هو الحسن البصري لقد كنت أظنه أكبر من ذلك عند علم وموعظة ومتحدث بطريقة أكبر هو ما فعل إلا أنه قرأ آية واحدة لقد كنت أظنه أكبر من ذلك فضربني أبي بيده بصدري وقال لي يا بني لقد قرأ علينا آيات لو تدبرتها بقلبك لوجهت لها كلوماً في قلبك كلوم آثار السياق عن الجسد يقول له لقد قرأ علينا آيات لو تدبرتها بقلبك لوجدت لها كلوماً في قلبك ولكنه لُقمٌ فيه وقسوةٌ في قلب أفرأيت إن متعناه السنين ثم جاءه مكانٌ يُعد ما أغنى عنه مكانٌ يُولَّعون هذا هو ميمون بالإفراد أحد التابعين الأئمة أسفقات ممن روى عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا ولد في سنة أربعين من الهجر ومات في سنة سبع عشر ومئة على الراجل من أكوان أثن العلم يذهب إلى الحسن البصري لا ليعالج مرض بدله ولا يُشفى من ذاك جسده ولكنه يذهب إلى الحسن البصري طبيب القلوب ليعالج قلبك لأنه شعر غرّة في قلبك أو كما يقول أنسك في قلبي قسوة فذنب إلى الحسن ليحنن قلبه ويرطق قلبه ويعيض قلبه ويلئن قلبه على ربه وكثير منا لا يهتم بهاي قلبه مع الله ولا يتعاهده بالعناية والرعاية والحياة بل إلا الأمر في حال بدني لا يتحمله المرض إذا ما أصيب بذلك في بدني أو مرض في جسد أو أي أذى في عطو من أعضائه لا يرضى بطبيب صغير ولا بإمارس عام ولكنه يتحرّ الأساتذة الكبار والمستشارين من درجات العلم الغزار أما حاله مع قلب فهذا ليس في يفعل ذلك مع بدنه الذي هو يذهب غدا إلى البنى والترى ولا يفعل ذلك مع قلبه الذي هو موقن الجزاء والحساب والذي لو صلح صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند المخاري وغيره ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحك صلح سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله ألا القلب يقول الإمام ابن الخير رحمه الله وهو يجسد حال كثير منه في هذه الأيام يقول وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعلم به صاحبه لانشغاله وانصراطه عن معرفته ومعرفة صحته وأسبابها وتعاهده لك بل قد يموت قلبه سلمني لا رؤية قد يموت قلبه ولا يعلم بموته ولا يشعر وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح لا ينزعب بالقارقة الظنور ولا يتألم بارتكاب المحارب بل يصير أبه كما قال ابن في صيد الخار يصير أمر أنه يسر ويفرح عند الفوز بالذنب يفرح عند بصول على مال الحرار يسعد عند مقارفته شهوته محرمة يسعد عند فوزه بالذنب لا يتألم قلبه لجراحات القبائح ولا يجعه جهله بالحق والباطل وما لجرح بميت من إله وقد يشعر بمرضه ده الأسوأ أن يشعر بمرضه لكنه يشهد عليه أن يتحمل مرارة الدواء وأن يصبر عليها فيفضل بقاء مرض قلبه على مرارة دوائه فإن دواءه أن يخالف هواه ورغبته وذاك أصعب شيء على النفس دواءه صاحب القلب المريض أن يخالف هواه وأن يعاكس ربته وأن يضاد شهوته فيفضل صاحب القلب المريض مرض قلبه على أن يتحمل مرارة الدواء أفرأيت إما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا عدون ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون جماعة الخير أرى أن ما حاق ولازال يحيط بأمتنا وبلادنا بل وسائر ألطاننا في هذه الآونة لكثير من الدراسة والتحرير وبخيض من التحقيق والكلام مدخاز وهذا وإن كان له وجه جيد بل أوجه عديدة مجيدة إلا أنه خلف بنا آثارا بالفتن ليست جديدة وهي قد أودت بقلوب كثير منا إلى شيء من المسوة والغرضة ودرب من دروب الشدة وهذه هي الخصائص الفتن فإذا ضاف إلى ما أضافته هذه من قسوة الخلب والنظر إذا انضاف إليها ما قد خالق قلوبنا قديما قبل هذه الأحداث والمجر من قدرة الغلظة والموات بفعل الخطيئات والشبهات ومقارفة الشهوات إذا اضافت كل ذلك إلى ذلك إزداد الران ومالت كفة قسوة القلوب إلى الرجحان والله مستعان فتعالوا لنفعل اليوم فعلة ميونة المهان لنستلم لقلوبنا نمتمس ليمpon بنا شيئا يرققه علمطل ما تدمع وقلوب لا خشع وتضط تفزع وإلى طاعته تهوى و لامريه تخنع وعلى طافته منه تسجر وتمنع فرأيتهم يتعالمون السنين ثم جاءوا عدون ما كان معدودا ما اغنى عنهم ما كانوا يودعون يقول اهل العين ان لكل شيء خلقا من تعالى واعده في الاخره اموده يوم في الدنيا ما من شيء خلقه الله تعالى بالآثرة وأعدى إلا وجعل له مثالاً ونموذجاً مطابقاً في الآثرة الدنيا وعلى هذه المقولة أقول كما أن المتعة تحولت بفعل الغفلة تحولت في الأخرة إلى العذاب بفعل غفلة فكذا إن المتعة في الدنيا تتحول بفعل ما غفلة في الدنيا إلى الإستلاب وإلى العذاب انتبه علمني ما هو إياه كما أن المتعة قد تحولت في الآخرة بسبب الغفلة إلى العذاب فكذا إن المتعة في الدنيا تتحول في الدنيا بسبب الغفلة أيضاً إلى الاستلاب والعذاب قال موضوع عز أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمُ السِّنِينَ؟ ثم جاءهم ما كانوا معنون في الآخرة ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون به في الدنيا ويقول في الدنيا وضرب الله مثلاً خجةً كانت آمنةً مُطمئنةً يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبادة الجوع والخوف بما كان يصنعه هذا الكفر ليس كفراً أكبراً كما قد يظن بعض كفرت بأنعم الله كفرت بنعمه وغفلت عن طاعة المنعم وغفلت عن آداء حق هذه النعم بشكر المنعم عليها وآداء حقه الدنيا فكما صيرت الغفلة متع في الآثورة إلى العذاب صيرت الغفلة متع الدنيا في الدنيا إلى العذاب أيضا وهكذا ترى أن مقر الغفلة قد تعدد قد توحد مقر الغفلة توحد الغفلة واحدة في الدنيا والآخر العزة مقر الغفلة قد توحد غفل في الدنيا وغفل في الآية الأخرى في الدنيا في الآيتين لكن العقوبة على هذه الغفلة قد تعددت عنها فغفلة أورثت صاحبها في الدنيا الأذاق لباس الفوع والخرب بدل الأمان والأمان, والأمان والرغب في الدنيا لسبب غفلة والأمر لم ينتهي إلى هذا الحر بل بسبب غفلتي نفذ فيه وعيد الله من عفوه وصفحه في الاخره ثم جاء ما كان يعدل فالعله واحده والعقوبه متعدده العيد مقر الغفله قد توحد في الدنيا لكن مقر العقوبه قد تعدد في الدنيا وفي آخرها الغفلة سبب هلاك الأمم وسبب زوال المعامل الإشكالية إن الإشكالية تكمن في أن العاصم الظالم قد يرى من سلامة بدني ومن سلامة مائني ما يظل أنه لا عقوبة ولا جزاق ولا يعلم أن هذا هو عين العقوبة غفلة الغاطل عن عقوبة ربه عقوبة الأمر كما ورد عن بقر أحبار من الإسرائيل والبنين أنه خاطب ربه يوماً فقال له أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبه فنودي من السماء وكم تعاقبك وأنت لا تدري أليس قد حرمتك من ملاجاة ومن لذة قرب ومن أنس وصار هذه العقوبة وهو لا يدري أنه بغلته عن عقوبته بحرمانه من قربه إلى الله قد عقم ونرد هذا هو قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمي لهم خير لأفسير لا انما نبلي له ليزداد اثما فقد يظن الغافل ان لا عقوبه وبدا سليم وما سليم ولا يعلم انه ما غفر الا بعقوبه الله عز وجل كما قال الطائي في, في الداب والتواء إن من أجل الحسنة والثوابها الحسنة من بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة من بعدها هذه عقوبة الغفلة سبب ذوال نعم كما أرهد آية وليان بل هي سبب هالات الأمم قال الله مخبراً عن ظالم في العالم منه فأغرقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلون كل هذه المشهدين في الكافرين الذين عبدوا دون الله عز وجل خذ هذه في المسلمين الوحيدين الغافلين يقول الله بسورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا قال أول العين لا يرجون لقاءنا أي لا يعدون العدة للقائمة ليس هم الذين يكفون بيوم الرعب لكن هم الذين لا يعملون ليوم اللقاء كما حكى القرطبي وغيون إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلْقَاءَنُهُ في الصفة الأولى وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا صفة ثابية وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ جَزَاؤُهُمْ أُولَئِكَ مَأْوَامُوا الْنَارِ بِمَا كَانْ يَكْسِنُونَ تأمل أيها المصيف بهذه الصفات الثلاث إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أليست هذه الصفات والأحوال هي أحوال كثير منا إذا مرحبنا الآخرون رضينا بالحياة الدنيا وركلنا إليها وأطمأننا إليها وجعلناها جل همنا بل جعلناها كل همنا يؤقد الخرط إن حصل متاعها ويؤقد الكرط إن تُقِد نعيمها وكأنها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ونسينا أننا غدى المشؤولون وقبلها نسينا أننا سنسأل عما عبدنا من الشهوات عبا دون أن نفرق بين حلالها وحرامها ودون زنة بنزال الشرع نسينا كل هذا إن الذين لا يرجون لقاءهم وردوا بحياة الجنين وَاطْمَأَتُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِ ثم يؤكد هذا المعنى في السورة التي تليها سورة هُون ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وكأن السياق مواعي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنهم بها والذين هم عن آلياتنا غافلون أولئك مأواه والنار بما كانوا يكسبون ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الأرض حالهم في الدنيا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وأولئك هم الغافلون وفي الأرض لا جرم أنهم في الآثرة هم الأخصرون هذا هو حال الغافل الغافل يركل إلى مطبوع على قلب وعلى سمع وعلى بصر إله هو وأضل الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشار فمن يهديه ببعض الله لا يسمع المدر وإن سمعه لا يعتره وإن عقله لا يستجيب له وإن استجاب له لا يعمل بمقترار الطرق إلى قلبه مصدر مفرق في دينه متبع لهوان مفرق في دنياه كالجرب يعدي كل من جالسه وجاوره وصاحبه وأخاه لذلك حذر الله منه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ولا تزع من أغفزنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوان وكان أمره فرطا أمره فرطا أمره متمرجح متأرجح بين التفريق في الدنيا بين التفريق في الدين والإفراط في الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمه فورطا فالغافل مطموع على قلبه وجوانه الغافل لا يذكر الله عز وجل ولا يتذكر أغفلنا قلبه عن ذكرنا قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهل من القول بالغلوب والأصال ولا تكن من الظاهرين وروا التربيذي عن مسيرك رضي الله عنها أحد صحابيات المهاجرات الجديلات أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليه وسلم لنا يوما اكثروا من التسبيح والتمجيد والتقديس واقيدنا الالام واقيدنا بالالام كن يعني سبحنا على الاملكن فان بن مسكولات مستنفقات ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة الشاهد أن الغافل لا يذكر الله ولا يتذكره لا يذكره ولا يتذكره الغافل يعلم ولا يحضر يعلم ركوبة الذب ويعلم ما غفت ولا يحذر يعلم أن نار المعصية تحت رمادها ولا يحذر الغافل لا يطالع أوامر الله ونواهي الغافل لا يصافق أدلة وحدانية ربه بل إن الشرع في نظره هو هوات فإن وافق الشرع هوات وإلا كمعونه على أغراضه وشهواته ورغباته يقوله الجوزي رحم الله تعالى وهو يتأمن أحوال بعض الغافلين ممن نزلت بهم عقوبة رب العالمين فيصف حالهم قبل نزول العقوبة وأثناء نزول العقوبة وبعد نزول العقوبة فيقول فيتبعون أهوأهم أهوأ ورغباتهم فإن سولت عليه أسولات وإن لا تركوها وفيه من يبارس الله بالمعاصي مع معرفة نوع المناهي هو يعلم للذنب أنه دم ويبارس الله وربما قويت معرفة معالم منه أسمه جرّر معرفة عادية لا دعالم وتفاقمت ذنوبه فحينها علمت أن العقوبات وإن عظمت فهي دون إجرامه اللي بيحصل لهم ده حلب بصيره تجاه ما يستحقونه فعلياً فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنباً عن غادي صاح مستغيثهم ترى هذا بأي ذنب عملت إيه يا رب وينسى ويرفل عما كان من أفعاله مما تتدنزل الأرض لبعضه وقد يهان الشيخ في كبره رجل العجوز يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدرى ولا يعلم أنّ ذلك لغفلته عن حق الله في شبابه قد يُهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يعلم أن هذه الإهانة جزاء غفلته عن حق الله في شبابه ثم يقول فمتى رأيت معاقبًا فاعلم أنه لذنوم قد عقب عليها وغفل عنها متى رأيت معقباً فاعلم أنه لذنوم قد عقب بها وغفل عنها الغافل لا يعلم لمخله كما قال الله مخاف ببنيان فاحسبتم ان ما قلتم لكم عبث وانكم الينا ان ترجعون اي يحسب الانسان ان يطاكسد ألا وخلاص كده لا حتى لو علم لما قر لا يعمل بالقضاء حتى وان علم ذنوب واجله يوفى وينقض الا من روحي قال الله في من غفل وهو يتلقى نبا ذنوب اجله تخيل غافل يغفل وهو يسمع خطابا يخاطبه بذنوب اجله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعون وهم يلعبون لاهية القلوب خطاب ذكر من الله محدث ينبئهم بقرب الأجل ودنو العمر وانتقاص الأمد ومم معرضون يستجع هذا الذكر وهي العبون تذهبون هذا هو قول الله أفرأيت إن متعناه سنين ثم جاءهم ما كانوا عدون ما أغنى عنه ما كانوا متعون أيها لابد وأن يقفها كل وعي منا مع نفسه وقفة مصارحة ومصالحة وقفة تسأل نفسك اليوم فيها قبل أن تسأل غدا أمام الملك يوم لا ينفع مال ولا بدون إلا من أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فهد نفسك الآن وقل لها أين الذين كانوا يتلذَّذون ويتجبَّرون على الخلق ولا يُغلَقون مُزِجَتْ لَهُمْ كُبُوسٌ مَنَايَةٌ فباتوا لها يتجبعون وما أغنى عنه ما كانتُ مَتَّعُونَ مدُّوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثان ووعظوا بكثير الكلام لو أنهم كانوا يسمعون وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون حمل كل منهم في كفل وذهب بهم إلى بيت الفنى والعفل ورح عنهم ما كانوا يجمعون وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون سل نفسك الآن وقل كم من مشغول بالدنيا يعمرها وغافل عن الكبور ولا يذكرها وساهر يجمع الأموال ويسفرها وقد نصبت له شراك المنايا ولا يبصرها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وآهٍ لساعاتٍ شديدةٍ كُربات فيها ضمراتٌ ليست بنومٍ ولا سُبات ولا ينفعُ فيها مدمٌ على مفات ولا مُكاءٌ على الغفلات وصاحبُها مُلقًا على الخشبات وآهٍ من حسراتٍ فوق الأكتاف يحملُها ولن يؤخر الله ولا تستأذن اذا جاء اهلاها سل نفسك وقل لها سل نفسك وقل لها واسمع منها قل لها كم فعلت من الذنوب وكم تركت من الصلاه مهمله للوجوب وك أبارك يوم الحساب والمحسوم أيها العرصي اعلم أن الدنيا ليس لها قسم ولا يمين إياك أن تغتر بالدنيا ليس لها قسم ولا يمين يا دائم الغفلة سجن الغفلة سجين كأني بك وقد برز لك الموت من الكريم وانتقل بك الأمر إلى الأمين وقلبت بالشمال واليمين ولقبت بالميت المرحوم الدفين فواح صرتاه على حالك ساعة التلقين يا مستور اليوم عن الدم غداً فتفضح وحالك يبين فمتى يرعني هذا القلب القاسي ويلين وعجباً لصلابة وقد خلق صاحبه من طين اجتمعت كلمة ونظرة وخاطرة قبيحة وذكرة في كتاب يحصي حتى الذرة والغاقلون العصاة عن ربهم في سكرة وسيجنوا غداً منه مرة ثمرة سيجنوا غداً ما هو فقد أحصاه طاغ ولزول أرض مرحمنا فإنك بنا واحد ولا تعذبنا فأنت علينا قادر فينا ولا ولا فينا ثوره كبير الضو مدير اقول هذا الطول واستغفر الله وتوبيه <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على ال وأشهد والله إلاك إذن الله وحده لا شكيك لهم في أرضه وسنائه وأشهد أنه محمد العلمة ورسوله وقاتب رسله وأبيائه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة دائمة إلى يوم لقائه أيها القرق يا صاحب الظنوب والخطايا أين الدموع الجارية يا أسير الغفلات ابك على الذروب الماضية يا مبارزاً في القبائل لما فعلت حاوية شرص البصر وسكن الصوت ولم ينفع هكاء على فوق ونزل بك ملك الموت وحاز لقد كنت في غفله من هذا بلغت الروح منك الى التراقي ولم تعرف الروح من الساك ولم تعرف ما انت بعد الرحيل ستلاقي لم تعرف ما انت بعد الرحيل ستلاقي. كأني بك وقد هاجم عليك المرض وما در عمرك بالذهاب والقرض وظهر إليك بالثلث العرض أخاذا لقد كنت في غفلة من هذا حملوك في الأكفال حملوك في الكفل درجوك في الكفل إلى بيت الدود والعفل علم منك من العيد والقبيح والأفل وحسى عليك الحبيب من التراب ما حفل وصرت وحيداً لا تجد منجداً ولا معاذاً لقد كنت في غفلة من هذا تصربت عنك الأحباء تسري, تسري تخد مالك بعد موتك ولا تجري وغاية أمرهم أن تجري دموعهم رجاما لقد كنت في غفلة من هذا قفل عليك الأقفال قفل عليك الأقفال ومضع البضاعة ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة وبقيت هناك إلى يوم أن تقوم الساعة لا تجد منجداً ولا معاذا لقد كنت في غفلة من هذا مصب الصراط والميزان وتغيرت الوجوه والألوان وللي شقي فلان ربك فلان ولم تجد حينها للغدر نفاذا لقد كنت في غفلة من هذا يا هذا أنت بعد هذا بحال نفسك أخضر يوم ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخضر نسأل الله عز وجل أن يسطر من وأن يظفر منا الذنوب وأن يتوب علينا بلا توب الل節目 صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميل نجيد وبارك على محمد وآل محمد كما بغت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنَّكَ حميلٌ نجيد الله ناوفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء والأهوات الله مظهر لآباننا ورحم مهاتنا واجفير بإحسان إحسانا وبالسوء عفو وقرانا ربنا اغفر لنا والإخوان لذين ستكون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا لإنك وقومه رحيم وأقل صلى الله Well, what do you the